بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله محر. سبحان الله الرحيم الله على محمد العالم السيدين الصاهين يَوَلَّا رَحُمَّا في مقام التخاطب أسلم لها جزائر الماضي أن من المقدمات التي ذكرها صاحب الكفاية حول مقدمات الحكمة قلنا صاحب الكفاية قال مقدمات الحكمة ثلاث الأولى إمكان الإطلاق والتقييد الثانية عدم نصدق نه على التخليل الثالثه عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وقلنا القدر المتيقن مرة ينشأ من الخارج ومرة ينشأ من نفسه من مقام التخاطب والتحاور. كلامنا هنا في هذه المقدمة. يقول المصنف أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فاذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه يضر, فانه يضر في التمسك بالاطلاق ويعتبر في مقام القرينه اللفظي على أن مراد المولى التقييد وليس الإطلاق فمثلا يروى عن جرارة رضي الله تعالى عنه أنه سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه وعليه يجنر سوى لله اذا كان المصلي هذا يشام بان القدر الذي في مقام التخاطب يضر يقول ابن رسول الله اذا كان المكلف إذا قام اذا شك المصلي في القراءه بعد الذهاب الى التكبير عليه السلام قال عليه السلام لا يفتش لا يكتف اذا شك في القراءه اذا شك هل قرا املا بعد ان ذهب الى الركوع أصحر. بعد ان ذهب الى الركوع قال لا يكتف ثم قام له اذا شك في الركوع اذا شك في الركوع بعد الذهاب الى القيام قال لا يكتف إذا شك في القيام بعد الذهاب الى السجود قال لا يرتفق وهذا الى افلي ثم التفت الامام عليه السلام وقال يا الغرارة هذه قاعدة البيض قال يا الغرارة كلما فرغت من جزء السلام. وذهبت الى ذيب وستكتت في السابق فلا جزء فلا تلتفت واضح هنا خب الكلام هنا كله كان في في موضوع الصلاه سؤال هل يمكن او هل يجوز ان نعمم هذه القاعده الكليه كلما فرغتها هل يجوز ان نعمم هذه القاعده الكليه الى مثلا الى نصر الى باب الحج في الحج قد اشكوا احيانا ايضا في الاشواق اشواق الطواف اشواق الثاعد قد اشك احيانا هل يجوز ان نعمم هذه القاعده من الصلاة الى الحج قالوا هنا لا يجب لماذا لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب والتحاج القدر المتيقن هنا أن البحث بين زراره وبين الإمام الصادق عليه السلام كان في, من في موضوع الصلاة فالصلاة قدر متيقن في مقام إحوان بين زراره وبين الإمام عليه السلام ولذا قالوا لا يجوز لا يجوز أن نعمل هذه القاعدة إلى موضوع هذا يعني أن القدر المتيقن يضر في المقام اذا المقتطف يقول وصاحب الكتابه ايضا اذا كان هنا قدر متيقن في مقام التخاطب والتحاور بين المتكلم والمخاطب هنا لا يجوز التنفس بالاسماط بل القدر المتيقن يضر بالاقوال لان القدر المتيحر يعتبر كالقرينه اللفظيه التي تدل على التقييم ولمزيد من البيان والتوضيح نقول السلام المتكلم اذا كان في مقام البيان مقام البيان يمكن تصويره على صورتين نحن قلنا من المقدمات ان يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام الاهمال وليس في مقام بيان حكم اخر وليس في مقام بيان أقل التشريع ان يكون المتكلم في مقام البيان يعني جار غير حاصل يعني قاصد هذا كون المتكلم في مقام البيان يمكن تصويره على نحوه النحو الأول أن يكون المتكلم في مقام بيان أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع المتعلق بهم حفظ هذا معنى في مقام البيان ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع المتعلق به حكم وزياده وزياده وايضا وان يكون في مقام بيان أن ما بينه هو تمام, تمام الموضوع لا غير فكان المتكلم هنا بين امرين مو امر واحد الامر الاول افهم الطرف المقابل المكلف المخاطب بين له تمام موضوع الحكم هذا واحد ولم يكتفي بهذا بل وقال له ايضا بعد ان بين له تمام موضوع الحكم قال له مره كامله التفت وهذا وهذا يعني الذي بينته لك وهذا تمام موضوعي ولا موضوع آخر عنه فهنا المتكلم بين أمرين أدخل المخاطر الموضوع ما هو المتعلق به الحكم وأدخله شيئا آخر وأن ما بينه هو كما الموضوع ولا يوجد غيره مرة هذا والنحو الثاني مرة يكون المتكلم في مقام بيان الأول فقط يعني في مقام بيان تمام موضوع الحرف فقط. والثاني يقول ليس بهم من عندي المتكلم المخاطب فاهم أنما بينته له أنما بينته بينته أنا له هذا تمام الموضوع أو ليس هو تمام الموضوع يقول هذا ليس مهم حي. المهم عندي المهم عندي ألا تمولا أن يمتثل المكلف فقط المهم عندي أن المكلف يمتثل في الخارج وما بينته له من تمام الموضوع يكفي لتحقق الامتثال في الخارج المولى يقول له مثلا تصدق على الفقير ويريد من المكلف ان ينتسب الخارج الان تصدق على الفقير على الفقير المؤمن على الفقير غير المؤمن ان الفقير المؤمن كما موضوعي او انا لا يهمني هذا يهمني ان المكلف ينتثل في الخارج والامتثال في الخارج يتحقق بهذا المقدار من البيان ثاني صورة تان. لكون المتثلث في مقام البيان الصورة الاولى النحو الاول ان يكون المتكلم في مقام بيان غرضا غرض واحد الصورة الثانية ان يكون المتكلم في مقام بيان غرض واحد فقط الفرق بينهما واضح عند الجميع الفرق بين الصورتين واضح سيدنا الصورة الاولى المولى يقول للمكلف امرين الصوره الثانيه يقول له امر واحد في الصوره الاولى قال له اولا بينت لك تمام موضوع الحكم وثانيا عليك ان تعلم ان ما ذكرته انا لك هو تمام موضوعي ولا يوجد عندي موضوع اخر اما في الصوره الثانيه فبين له الامر الاول فقط بيان له تمام موضوع الحكم لماذا المنطقه التي يجب ان يكون الموضوع في المنطقه التي يجب ان يكون المنطقه في يريد ان يقول ان القدر المتيقن في صورة يضع في صورة ثانية لا يضع هذا المطلب بينه صاحب الكفاية ايضا المصنف يقول هذا المطلب ليس من عندي انا اخذته من صاحب الكفاية لعل البيان طريقه البيان لعلها تختلف لكن الغرض واحد الغرض يريد أن يقول أن القدر المتيفق في مقام التخاطب في أين الصورتين يضر وفي أيهما لا يضر ما أدل واضح هذا المقدار نوعيده مرة ثانية واضح هذا المقدار ما أدل واضح هو المؤمن المصنف يقول سيدنا إذا كان المتكلم إذا كان المتكلم في مقام البيان على نحو الصورة الأولى يعني على نحو بيان رباين، على نحو الصورة الأولى هنا اثناء القذر المتيقن يضر أم لا. شوفوا مثلا المولى يقول للعبد تصدق على الفقيرة يقول له تصدق على الفقيرة هنا بهذا المثال المولى يريد أن يبين الغربين الأول يبين له تمام موضوع الحكم تصدق على الفقير وثانيا ايضا يقول له التصدق على الفقير هو تمام موضوعي ولا يوجد عندي موضوع آخر خلق سؤال هذا متيفتن هنا موجود او لا في الخطاب وهو التصدق على الفقير لا التصدق على الفقير المؤمن قلنا, اهدف قلنا قدر متيقن من قوله اعتق رقبا تصدق على الفقير القدر قدر المتيقن اقول المؤمن اولى والله قدر متيقن فاستفردنا هنا قدر متيقن موجود نقول اذا كان قدر متيقنا هنا موجود والمولى في مقام بيان الغربين اذا صار قدر متيقن موجود والمولى في مقام بيان الغرضين هنا القدر المتيقن لا يضر بالاطلاق لا يضر لا يضر لماذا لا يضر لان المولى في مقام بيان الامرين ليس في مقام فقط بيان موضوع الحكم وانما يريد ان يقول شيء مضاف يقول وما بينته لك تمام موضوعي فاذا كان هناك قدر متيقن وكان القدر المتيقن هو المراد للمولى نقول له نقول له يجب عليك ان تنصب قريبا على أن المراد لك من الخطاب هو القدر المتيقن سيدنا هنالفارق أشياء سيد. إذا كان المولى في مقام بيان الأمرين وكان في الخطاب قدر متيقن وكان القدر المتيقن هو المراد المولى هو المراد المتكلم نقول له ما دمت في مقام البيان للأمرين فيجب عليك أن تبين أن مرادك هو القدر المبين ولو لم تبين وأنت في مقام بيان الأمرين فهذا يكون إخلال من كذب والحكيم إذا كان في مقام البيان لا يخل بغرضه أبداً فاذا أتمست فاذا عفواً القدر المتيقن في هذه الصورة لا يضر بل نتمسك بالأطلاق ونقول حتى مع وجود القدر المتيقن في فرض هذه الصورة نحن نتمسك بالأطلاق ولا يضر وجود القدر المتيقن في التمسك بالأطلاق لماذا؟ لماذا؟, لماذا؟ لأن المولى في مقام بيان أمراً الأول موضوع الحق الثاني ان ما بينه هو تمام الموضوع ولا يوجد عنده مطلب آخر والقدر متيقب مطلب آخر فإذا أراده وجد عليه أن يبين ذلك الأمر وإذا لم يبين نكتشف من إصلاقه أنه لا يريد القدر المتيقن. هذه الصورة الأولى ما أدرى واضح عندكم أو ليست واضحة حين؟ إذا عندكم سؤال في هذه الصورة خذها. خذ الصورة الثانية أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحرف فقط وفقط. خذنقوله. انت في مكان بيعمل غول الشارع كله انا لا يهمني المكلف فهم ان ما ذكرته لك هو تبادل موضوع او لا الغرض الاساسي ان يمكن المكلف المطلوبات الخارج وبهذا المقدار من البيان من بيان تمام موضوع الحكم يكفي يكفي ان يذكر في الخارج غرضي انا المولى ان المكلف يمتثل وبهذا المقدار يعني ببيان الموضوع يكفي ان ينتقل خالص الخارج ولا يحتاج ان يفهم ان الذي بينته لك تمام الموضوع ليس بدموهم المهم انه عليك ان تمتثل وبالمقدار الذي ذكرته لك يكفي ان يمتثل المكلف في الخارج هنا لو كان فيما ذكره لو كان فيما ذكره المولى للمخاطب قدر متيقن يضر ام لا هنا قالوا نعم القدر المتيقشم يضر لماذا يضر قالوا لأن المتكلم في مقام بيان أمر واحد ويجوز ويجوز ويجوز أن يكون المتكلم قَدِّعَ مَدَّ قَدِّعَ مَدَّ على بيان أن مطلوبه هو القدر المتيقن، يجوز أن يكون قد اعتمد على بيان هذا الأمر، قد اعتمد عليه في بيان الأمر الأول. يعني المتكلم هنا مو في مقام بيان أن ما ذكره هو تمام هو تمام الموضوع ليس في مقام بيان هذه النقطة فإذا المتسلم فهم قدره يكتر من الخطاب هنا قالوا هذا الفهم يضر في التمسك بالاطلاق فلا نتمسك بالاطلاق هنا بل نمتثل القدر المتيقن مثلا تصدق على الفقير الاولى يريد يقول للعبد فقط تصدق على الفقير لكن ما قال له ان هذا الخطاب الذي ذكرته لك هو تمام موضوعي ما قال هذه النقطه المثلث المخاطب شاهدنا هذا المتيقن من الخطاب ان التصدق على الفقير المؤمن اولى وهو قدر متيقن هنا الخطاب يشمل فردين يشمل مطلق الفقير وعنده قدر متيقن الفقير المؤمن فهنا فردان المولى قال تصدق على الفقير فقط اما فقير المؤمن مطلق الفقير المولى ليس في ثلاث بياض هذه المصطفى فقط يريد ان يكون تصدق على الفقير اذا المخاطب فهم القدر المتيقن هنا قالوا هذا الفهم يضر يضر بالاطلاق فلا يجوز للمخاطب ان يتمسك بالاطلاق ويتصدق على مصمم الفقير بل يتفجق على الفقير المؤمن لماذا؟ لأن القدر المتيقن يضر ويجوز أن يكون المتكلم قد أتمد على هذا الفهم للقدر المتيقن في بيان أن مراده من الخطاب هو المقيد للمطلق هو المقيد للمطلق الخلاصه اذا الصورتان لهما خائده إذا كان المتكلم في مقام بيان الصورة الأولى من البيان هنا حتى لو كان هنا قدر متيق فلعب لماذا؟ لأننا فرضنا أنه في مقام بيان ثمان المراد فإذا كان مراده القدر المتيقن وهو في مقام بيان ثمان المراد يجب عليه أن يبين فالقدر المتيقن هنا لا يضر أما لو كان في مقام بيان الصوره الثانيه القدر المتيقن يضر بالاطلاق فلا يجوز للمكلف ان يتمسك بالاطلاق ما دام يعتقد ان هناك قدر متيقن لماذا لان المكلف في مقام بيان ثمان غرضه ويجوز أن يكون قد اعتمد على الخطاب في بيان كلام المراد وأن مراده هو المتيقن له الله هذا واضح إلى هنا إذا هذا المطلب فإذا إذا يمكن أن تجعلوا هذه مقدمة رابعة لمقدمات الحكمة ستكون عند الحصان وعند المصنف الان حسب الظاهر مصنفا ذهب الى هذا المقدمه الاولى ان يكون انسان الاخلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم بالفوضى او الاولى والثانية ان يكون المتكلم في مقام البيان الثالثه ان لا يمسك قريبا لا قرينه متصله ولا منفصله على التقليد نقول والرابعة ان لا يكون هناك قدر متيقن لكن في اي مقام في مقام التخاطب والحوار لا في مقام الخارج كما قلنا في هذه مقدمات أربعة هم سؤال <تصفيق> ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والحباب. سؤال هذا كله الى هنا الكلام كله كان في مقام ثبوت كما يقولون في الاختيار ماذا لو تكلمنا في مقام الاصبع يعني في مقام الخارج يعني شنو الاصبع مثلا فتبينت ان المتكلم مرة يكون في هذه الصورة ومرة في هذه الصوره خذ سؤال ماذا لو سمعنا من المتكلم كلاما وستكفنا هذا المتكلم في مقام بيان الصورة الأولى أو في مقام بيان الصورة الثانية بعبارتنا. المتكلم في مقام بيان الغرضين أو في مقام بيان طلب واحد فقط في مقام بيان تمام الموضوع وانما ما لهم هو تمام الموضوع لا غير او لا فقط في مقام بيان تمام الموضوع لو شككنا المتكلم الذي في مقام البيان في مقام بيان اي صوره ماذا في مقام بيان الصوره هنا على النحو او او في مقام البيان على النحو ماذا أفهم عليه؟ هذا في مقام خارج سمعت كلاما في مقام الإثباث ماذا أفهم المصنف يقول يظهر من صاحب الكفاية ايضا يظهر من صاحب الكفاية أنه يقول أنه يقول لا يجب أن يكون المتكلم في مقام البيان لا يجب أن يكون لا يجب أن يكون في أكثر من النحو الثاني فقط النحو الثاني يعني شنو في مقام بيان أمر واحد صورة الثانيه بعد وهو أن المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه فقط أما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 يعني القدر المتيقن بتعنيه القدر المتيقن أن يكون المولى في مقام بيان الموضوع حقا والزائد نفسه حجرا لماذا يقول يكفي يكفي أن المولى يبين غرضه يبين الحكم لماذا غرض المولى الأساسي من المكلف ما هو جنه الانتفاع يعني على المولى وما خلقت الجنة والأنث إلا خل البيت إلا أنثى في صحيح أنثى في نرفة يتحقق بهذا المقدار من المال فلا يجب على المولى عن زيد اكثر من الأثر الذي يحتاج إليه المكلف في مكان الانتفاع. والمكلف في مقام الامتثال يحتاج ان يعرف موضوع الحكم فقط فموضوع الحكم قد بينه المولى، وهذا المقدار من البيان فاقم في ان يقوم حضره السيد القزويني او القزويني هذا او القزويني هذا في الانتتاج والتفتق على فقط فقط تكسب هذا المقدار اما مراد المولى. الفقير العابد الفقير المؤمن مطلق الفقير يقول لا احساس ان ابيض اطلب منك فقط ان تتصدق لولا اطلب منك فقط ان تكرمه طالبا من طلاب المرحله الرابعه حتى هذا الطالب قدر المضيق يكون سيد او يكفي اي واحد من الاخوه مهم المهم إقرام طالب هذا هو المهم عند المولان فلا يجب على المولى أن يكون في مقام بيان أكثر من تمام الموضوع ولا يجب عليه أن يبين ولا يجب عليه أن يبين ولا يجب عليه أن يبين أكثر من هذا نعم تفتد في حالة الواحد نعم في حالة الواحد نعم لو كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني يعني فقط وفقط يبين تمام الظوض التفتوا إلى هذه الصورة نعم لو كان في هذا المقام وغرضه المطلق وغرضه المطلق التفتوا قلنا القدر المتيقن في الصوره الثانيه يضر او لا طيب ما يضر اذا كان المر في مقام البيان على, على نحو الصوره الثانيه وكان في الخطاب قدر متيقن هذا اولا وكان في الخطاب قدر متيقن هذا اولا وايضا وكان غرض المولى المطلق شوف الخطاب قدر متيقنا موجود لكن غرضي عن المولى ليس القدر متيقنا وإنما غرضي المطلب فقلت أقول تصدق على الفقير وقدر متيقنا موجود واخبر فقير المؤمن حضر السيد يقول له خير لا الفقير المؤمن أو لا, أو لا في كلامين ولا له قدر خص فردك أنا, أنا مدحت المؤمنين مدحت المؤمن مدحت العادل مدحت الكلل عامل ثم قلت له تصدق على الفقير فقدر متيقن في مكان التخاطب موجود صحيح لكن غربي انا مع وجود القدر المتيقن غربي المطلق غربي المطلق مو القدر المتيقن هنا المكلف يوقع في الايهام والانتباس او لا يقع او لا يقع اذا هنا يجب على المولى في هذه الصوره فقط اذا كان غرضه مطلق وكان هناك قدر متيقن في مقام التقاطب فدفعا للإشكال دفعا للتوهم وخوف ان يمتثل المكلف القدر المتيقن والمولى يجيب المطلق هنا نقول للمولى ما دمت حكيما وجادة غير هاثم في مقام البيان وغرضك المطلق مع وجود قدر المطلح مع كل هذه المقدمات يجب عليك أن تبين أن تنفذ قريبا على أن مراده مطلق للمطلح فقط في هذه الجزئية يجب على المولا أن ينفذ قريبا لماذا؟ لأن المكلف يقع في الانتبار. لأن قدر متيقن في مقام استخدام موجود. ونحن قلنا القدر المتيقن يبقى بفورة الثانيه ولكن غرض الله هو المتيقن. فالمكلف هنا يقع في الانتبار. فيجب على المولى ان يبين للمكلف.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 لا رأبوك الكتاب المطلق ما هو كذب متجسّد؟ نعم سبحان الله. وأسقَدَ الخطا على هذا القول يجب عليك أن تبين. لا في في من ما لا نحن قلنا إذا جمعنا كل هذه المقدّرات أولاً نقول أن الصورة الثانية القدر المتيقن يضر في مقام التخاطب يضر بالأفلام. هذا أول. وثانيا أنت بكلامك غرضك المطلق صحيح؟ إذا كان غرض المطلق وقدر متيقن موجود في مقام التخاطب هذا راح يضر. لكن غرض المطلق مو اسمه، مو المقيمة. فالمكلف إذا كان القدر المتيقن راح يمتثل المتيقن، لكن غرض المطلق. نقول له أنت المولى أوقعته في الإنسان أنت اوقعته فكان عليك أن تبين أن غرق بعد أن بنينا كل هذه القواعد والأصول الآن نقول القذر المتيقن يضرب وأنت تريد المصلق للمتيقن فيجب عليك أن تمتب قليلا إلا تراجع تتراجع عن ما بنيت في هذه الساعة إذا تراجع لما اتضح المطلع البيان قابل القدر المتيقن في مقام التخاطب الأول يعني هذا في الواقع التنبيه الأول تنبيه الثاني تنبيه الثاني, الثاني الأنفراج تبادر يعني كأن المصنف أشار إلى تنبيهين الأول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يطلع الأول ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه او صاحب الكفايه قدس الله سره أضاف الى مقدمات الحكمه شوفوا اضافه رابعه مقدمه رابعه أضاف الى مقدمات الحكمه مقدمه اخرى غير ما تقدم من الثلاث وهذه المقدمه هي وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. <تصفيق> نعم. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن من الخارج. تذكروا بعد الدرس الماضي. الدرس الماضي. نحن قلنا القدر المتيقن منشأه أمران. مرة يكون منشا القدر المتيقن من الخارج. ومرة أخرى نطال في الخارج مثلا قلت أي كلام أي كلام فيه خدر متياطة أي كلام يمكن أن نجعل له من الخارج قدر متياطة مثلاً إذا قلت أقرب العالم يطلع لي واحد حضرت السيد يقول سيدنا قدر متياطة نأكل أقول لكم العالم العالم المؤمن العالم العامل قدر متياطة نهر أقول لا تصدف على الفقيه يصبح لي الشيخ بيه يقول لا فكل كلام كل كلام يمكن أن نجعل له قدر متيفة من الزراج لكن هذا ما يضر في الأطلاف ما يضر إنما الكلام إذا كان هناك قدر متيفة في أثناء الخطاب مثل جرارة والامام الصالح عليه السلام في مكان الصلاة هذا يضر لهم من الزراج هم هذا و كان لا يمر وجود القدر المتيقن خارج عن الخارج في التمسك بالاطلاق ومرجع ذلك الى ان وجود القدر المتيقن في مقام المحاوره يكون بمنزله القرينه اللفظيه على التكييف فلا ينعقد باللفظ ظهور في الاطلاق مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام التخاطر ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتطور على نحوين الأول أن يكون المتكلم في صلب بيان أمرين في صلب بيان ثمان موضوع حكمه هذا واحد بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع هذا اولا وثانيا وان ما ذكره هو تمام موضوعه لا غير ثانيا ان يكون المتكلم في مقام بيان امر واحد فقط في صدد بيان تمام موضوع الحكم واضح ان قلت الغرض الآخر ماذا ينفق؟ يستفكروا الجواب ولو لم يفهم أو ولو لم يفهم المخاطب أنه يعني ما بينه تمام الموضوع هذا مو مهم هذا مو مهم لماذا فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه ليش؟ لأن غرض المولى ليعبدون فقط حتى يحصل من المكلف الانتفاع، فقتواها والانتفاع بهذا المقدار من البيان واقع. <تصفيق> بيان على تمام الموضوع هذا واحد الفترة الأخيرة. وأن هذا الكلام وأن ما ذكره وأن ما بينه هو تمام الموضوع لازم. بيان أجعيب ولها بيان بيان الأمر الأول بيان تمام الموضوع والأمر الثاني جيد الكفر, الكفر مرادي هو هذا تمامه يعني ما عندي بعد آخر والا لم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده انتهى هنا يأتي إلى بيان الصورة فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول نحن يعني شنو؟ يعني بيان هذا واضح فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا شك أنه لا يضر سورة كلها لا يضر سورة يضر... الثانية لا يضر في ظهور المطلق في اطلاقه نقول له قدر متيقن يقول فيجوز التمسك به حتى مع وجود القدر المتيقن، عن شيء لماذا يقول لأنه لو كان القدر المتيقن المفروس هو المراد لو كان هو المراد لو كان هو المراد هو تمام الموضوع لو وجد بيانه ليش؟ لأن المتكلم في مقام بيان كل ما عنده من قوته وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن اخلاله اخلال بالغرض والبول الحكيم لا يشم بغراضه لانه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع واضح الجواب والسؤال والجواب والاشكال والجواب لا هذا السؤال وهذا الجواب اما وان كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني يعني في مقام بيان تمام الموضوع فقط احنا عشتونا مازورين القدر المتيفن يضر او لا يقول لي نعم يضر القدر المتيفن قال فانه يجوز ان يكتفي يعني الموجة بوجود القدر المتيفن في مطال التخاطب انا والسيد القذوية قبل ان قبل ان اقول له بكلام انا كنت واليانا تكتب عن الفقراء المؤمنين واندح الفقراء المؤمنين واندح العذوب واندح الفقير السيد ثم قلت له تصدق على الفقير ينطلق جسمه الى ذلك ما دام انه ليس له غرض الا ان يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا يوصف تمام اي انه يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع يعني بالخارج فقط لينتثل في الخارج وبذلك يحصل التبريغ للمكلف وينتثل في الموضوع الواقعي لانه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة ولا يجوز في مقام الامتثال أن يفهم المكلف أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه من غيره مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وقال القدر متيقنا في مقام المحاور نحن الغنم لحم الغنم يعني قال أبو الشعيب كنت أمله له الغنم مثلا وكان هو تمام الموضوع واقعا فإن وجود هذا القدر المتيقن يضر كافٍ للبيعات المكنف وشراء لحم أي لحم وشراء لحم الغناء فيحصل موضوع حكم المولى فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوعه موضوع حكمه في فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه والبيانة ولا يحتاج إلا أن يبين أن تمام الموضوع أن أنه تمام الموضوع أما لو كان غرضه أكثر من ذلك لأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه فلا, فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن والا لكان مخلا بغرضه فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوع موضوعه أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المزيد إذا عرفت هذا التقرير بعد حذف الفاضي وصلى الله على محمد الوالم وصلى